الرب الجليل الجليل الحفيظ القدير القوي والمتين الولي الحنيد المحصي المذيع المعين المحيم مين الحي القيوم ضائم ناقم وعائم متعارم ضعوا المنتقم العقوب وعوب Yeah, it's the new guy They want only يا حبي لن اشتاق لن أشتغل. صلاۃ وخشوع الخلق سجود وركوع الكون شيء الا يدعو ما من شيء الا يدعو No! Jätä minua, Subhanaka minua, jätä minua, jätä Subhanaka, jätä minua, jätä minua, wa minua, jätä minua, jätä minua, jätä I'm gonna وهداك لنا خير وفيقي نرشدنا في كل طريقي وهداك لنا خير وفيقي نرشدنا في كل طريقي واسمك سبحانك نكره يبدلنا الفرج من وفيقي ويهير السبل فسبحانك karwala ho buhalat What <laughs> الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلني متجردا من كل جاه متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعطي صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لن يسأني هيمان تبرع للسماء ذنوه فيتيه مشتاق ووجد يا يا ربي يا ربي يا إليك تسوقت روحي وحبك مفيد سفار في ذنب حتى أتى الروح الأنيف يضمه ضما على رهبته المتبسمين اقرأ نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. <تصفيق> فالإله عليه في صبحاته ما راح يجمع صحبه بفكتم صلى الإله عليه شبحاته ما راح يزمع صحبه بتكتب يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العظيم. من الذكر العزيز المحكم يمشي على حذر وينكر هدياه رشدا من الذكر العزيز المحكم ما كان عن رهب ولا عن خيفة لكن على قدر خفي مرهم حتى أفاض الله وانتشر الهدى ومضى يهيب بكل قلب مسلم ودعا فكان الله عند دعاء بِ بِي وامشي وراء محمد مدي وامشي وراء محمد مدي وكف يدين نورا وكف وكفى به نورا يضيء هدى لكل ميام ولا يا رب أتمن لي بخير وآمني من الحشر العذاب أجرني يوم خلق الله جاء وألهني برحمتك الجواب لقد سعد الذي لله يرجو بثمار رفعه وثمار حذا ألا يا رب الا يا أتمن لي بخيرك وآلني من الحشر العذابة أجرني يوم الخلق الله جاء وألهمني برحمتك الجواب فَقَدْ تَعِدَ الَّذِينَ لِلَّهِ أَوْزُو تَسَامَرْ فَعْتَنَّ وَتَسَامَرْ حَاضَّاً فَإِنْ قَالُوا تَخِذْ لَكَ أَيِّ جَاهِمٍ فَخُذْ تَقْوَاهُ جَهَكَ وَالْمَأْبَّةِ فإن قالوا اتخذ لك أي جاه فخذ تقواه جاهك والمآبا وإن قالوا اتخذ لك أي كأس فخذ منك ل عزت في الشَّراب تخلى ولا تحفل بجن ولا انس وعش في رضا الرحمن تسعد بالانس تخلى ولا تحفل بجن ولا انس وعيش في البر الرحمن تسعد بالأمسي وأقبل على بالقلب مخلصا وأسلم وسلم واستجه صالب القبص تجرد تجد مولاك تجد مولاك أكبر ناصر وصوّض له ما كان في الغد والآمس تجرّت تجد مولاك تجد مولاك تجد مولاك أكبر ناصر وصور له ما كان في الغد والأمس يقولون لي من أنت قلت موحد إلى ربي يسعى ولم يرى من بأس يقولون لي أنت قلت موحد قلت موحد إلى ربه يسعى ولم يرى من بأس إذا قيل لي قلت ربي يا مطلبى إذا قيل لي اطلب قلت ربي يا مطلبى قلت ربي يا مطلبى وان قيل لي اشرب قلت اني